Bismillah. فَلْيَأْخُذْ رِجَالُ الْمُؤْمِنِينَ مِمَّا خُرِفَ فَلْيَ Van <laughs> innahu mm -hmm. no. a uh -huh. فَلْيَا هُورِ لِيَ السَّنُ مِنْ مَنْ قَبُولِ الْقَضَا إِنَّهُ عَلَىٰ نَارٍ جَزَائِي لَقَادِرٍ ۚ يَوْمَ تُبْلَى down no, no. on إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ وَمَا هُوَ بِالْهَازِئِينَ إِنَّهُمْ يَكِذِبُونَ a <laughs>